3. استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك أحب وطني الوطن هو الأرض التي ولدنا فيها ونعيش عليها ونعمل من أجلها والوطن نعمة كبيرة لأنه يوفر لنا الأمن والسلام والعديد من الأشياء التي تسهل حياتنا الوطن ليس مجرد أرض فقط بل هو أمانة لنا من أجدادنا أيضاً لكل شيء ثمن وثمن الوطن هو دم شهدائنا فحبه طبيعي وضروري للجميع إذن ماذا يجب علينا لحب الوطن؟ أولاً يجب علينا أن نحافظ عليه وندافع عنه ونفدي حياتنا وأموالنا من أجله لأنه مستقبل أجيالنا. ثانياً علينا أن نقوم بوظائفنا نحو الوطن ومن هذه الوظائف. الالتزام بالقوانين ودفع الضرائب والخدمة العسكرية والعمل من أجل مصلحة الوطن وحماية البيئة.